وَأَنَّهُمْ يقولون ما لا يفعلون إِلَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون